يعلم ما يلك في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الضحيم الغطور وقال الذين تفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأسينكم عادل غريب لا يعجب عنهم إفقال درة في السماوات ولا في الأرض ولا أصفر من ذلك ولا أكبر إلا في الكتاب مبين ليجهي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معافزين أولئك لهم عذاب من الزجز أليم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدْرِكُكُمْ عَلَى رُجُلٍ يُنْذِرُكُمْ إِذَا مُضِقْتُمْ كُلَّمَا مَزَّقْتُمْ كل ممزق يُنَزِّئُكُمْ إِذَا مُنْزِقْتُمْ كُلُّمَا نَزَقْتُمْ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفَكَرُوا عَلَى اللَّهِ كَرَبًا أَن بِهِ جِنَّةٌ دَلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِنَ الْعَذَابِ وَأَضْلَالِ الْغَائِبِ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 ولقد آتينا داودا منا فضل يا شباب أقوي معه الصعيد وأن من له الحديد أن يعمل جاد غاضب وقدرت السب وعمل صالحني بما تعملوا لصعيد والسليم نذير حضبه شهوة وضوافه شهوة وأسال ما له عين القلب ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يجز منهم عن أمرنا بحقه من عذاب السعيق يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَدِيدٍ وَكَمَا كَانَ فِي لَدَيْنَا عِندًا كَالْجَوَاهِرِ وَقُدُورٍ قَاصِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وقليل من فَلَمَّا أَخَذَهُمُ الطُّغْيَانُ عَلَى اللَّهِ نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِلَّا كَأَنَّ الْأَرْضَ تَخْفُلُ مِنْ سَأَثَهُمْ فَلَمَّا مِنَّا حَقَّتْ دَيْنَا كُلُّ جِنٍّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَغَذِمَ مَا نَذِكُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا بالزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب الغفور فأعرضوا فأرسلنا عليه سيل العين ودفناه بجنتين جنتين زواتي أصول خمط جنتين زواتي أصول خمط وأسلم وشيء من سفر قليل.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 قَالُوا رَبَّنَا بَائِدَتْ جِنَانُسْ فَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَذَاقَنَاهُمْ كُلَّ مُذَاقَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ولقد صدق عليه إبليت ظنه فاستبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من تلقانه إلا لمعلم من يؤمن بالآخرة ممن إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو من هاتي شك وربك على خلو شيء حفير قل ادعوا الذين دعنكم من دون الله لا يهلكون مطال بضة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شسك وما له منهم من ضهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بمن أبن له حتى إذا كذب عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ قل مَنْ يرزقكم من السماوات والأرض بِالْخَلْقِ كَانَ وَبِالْغَيْبِ عَلِيمًا قُلْ مَنْ يَمْلِكُ الْغَيْبَ إِنْ أَرَادَ بِهِ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العلم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا ذلبو الله عن بذلتك وما أرسلناك إلا كاتب أتلين الناس يشيران ولا يرى ولكن أسر الناس لا يعلمون.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 وَلَوْ تَرَى إذ الظَّالِمُونَ مَوْطُونَ عَنْ رَبِّهِمْ يُضْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَوْمٍ يَقُولُ الَّذِينَ السَّيِّفُونَ الَّذِينَ السَّبَرُونَ أَنْتُمْ لَكُمُ النَّامِرِينَ قال الذين استكبروا للذين استصعفوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استصعفوا للذين استكبروا بل مسروا الليل والنهار إِذْ مَرُّ عَلَى النَّاسِ فَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَسْجُدُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَغْسَلْنَا فِي قَضْيَةٍ مِّنَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُسْرَكُوْنَا إِنَّا بِمَا أُغْفِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وقالوا نحن أثر أموالا وأولادا وما نحن بمعتبين قل إن ربي يبسط الفرص لمن يشاء ويقدر ولكن أثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أموالكم بالذي تقرضكم من دنا جلفا بالذي تقرضكم من دنا جلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضحف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الزفاف وَمَن يَشَاءُ مِنَ الْعِبَادِ وَيَطْغُرُ لَهُ وَمَا تَقُومُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُقْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْخَالِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَنِيْنٌ ثُمَّ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ أَنَا هُوَ لَيْلَ يُمْكَنُ يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فاليوم لا يملك بعضكم ببعض نكعا ولا ضبا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَفْتِنَكُمْ يُرِيدُ أَن يَفْتُتَ عَن مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا نَحْنُ إِلَّا مُسْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا, من كتب يدرسونها وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا غَرَّهُمْ عِشَاءٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَهُمْ نَسِيٌّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَلْذَكُرُونَ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى فَمَتَكَفَّكَرُوا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 قل إن ربي يطبئ بالحق علام الأنوب قل جاء الحق وما يدفئ الباطل وما يعيد قل إن ظلمت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ تزعوا فلا فوت وأخدوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم اتنأوا شر من مكان بعيد وَأَقَابِ كَثِيرٌ بِهِ قَدَرٌ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ لَدَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَسْتَعْجِلُونَ وَهِيَ لَدَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَسْتَمِعُونَ كَمَا فُعِلَ لِأَشْيَاءٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ yang